أمي لغة الأمجاد البراقة رغم الأزمان لها عبطوا تعلوا رايات غفاقة وتضيعوا جزاها وتتسالقوا لغة الأمجاد البراقة رغم الأزمان لها أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العراقبة المتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأشرف المصلي وعلى آله وصحابته الطيبين والطاهرين ونضي الله على منتبعهم بإحسان إليهم مدين المباد قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإيه ورديه ورديه عنه. قال المعرفة وأقسامها ماذا قال؟ قال رحمه الله المعرفة خمسة أشياء الاسم المضمر نحو أنا وأنت والاسم العلم نحو زيت ومكة والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة المعرفة المعرفه تظل دوها الجهل المعرفه واقسمها يعني المعارف هذو ما راهوش خمسه لان تكلم الاسم ينقسم الى قسمين الاول النكره وستاتي والنكره هي الاصل والمعرفه فيها والثاني المعرفه وهي اللفظ الذي يدل على معين يعني يعني اللغة اللي بل على معين وأقسامها خمسة اللي عرفة أقسامها خمسة لا أكثر. القسم الأول النظمر النظمر والله نسموه الظامية وهو مادلة على متكلمين نحو أنا أنا النظمر أنا أو مخاطب نحو أنت او غائب نحو هو والفروع ومن هو تعلم أن الضمير الضمير ثلاثة عن واحد الضمير ثلاثة عن واحد المتكلم المخاطب الغائب النوع الأول موضع للدلالة عن المتكلم موضع للدلالة عن المتكلم وهو كلمة تاني هو للمتكلم على المتكلم واحد ونحن للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره وقلنا الثاني ما وضع على, على المخاطب وهو خمسة الفار وهي أنت بفتحتها للمخاطب المذكر المغلب أنت لكسر التا للمخاطبة المؤنة المفردة أنتما للمخاطب المثنى مذكر كان أو مؤنها أنتما أنتما يعني للمخاطب المثنى ويشمل لنا ذكر أنتما أنتما بنتاني أنتم رجلاني كيف كيف كيف محرح المخاطب المثنى مذكر كلا أمان أنتم لجمع الذكور المخاطبين أنتم لجمع الإناث المخاطبات والنواء الثالث موضع للدلالة على الغيب موضع الدلالة على الغيب وهو خمسة ألف عضا إذا وهي هو للغائب المذكر المفاد وهي للغائب المؤنث المفاد للغائب المؤنث المفاد وهما للمثنب الغائب مطاقم كان مذكرا كان مؤنث وهم لجمع الذكور الغائبين وهن لجمع الاناث الغائبات هذا هو القسم الاول الضمير من مثل هذه الافعال هذا القسم الاول وتقدم هذا البيان في بحث الفائز وفي البحث المبتدا والخبر القسم الثاني من المعرفه اللي حرقنا خمسه واحد هو شبه قلنا المبادئ والثاني العالم وهذا يليه المعرفه العالم وهو ما يدل على معنى ما يدل على معنى بدون احتياج الى قرينه تكلم أو خطاب او غيره ما. وهو نوع عاني نحو محمد ابراهيم جبل او قوس عليها هي مؤنث نحو فاطمه زينب مكه مدينه الى اخره هذا العلم هذا يسموه القسم الثالث الاسم المبهم اسم مبهم واو وهو عالي اسم الاشاره هذا يسموه مبهم وهو على الوعي اسم الاشاره والاسم الموصول هذا يسموه مبهم اسم الاشاره والاسم الموصول هذو اسم المفعول ان اسم الاشاره فهو ما وضع على معين بواسطة إشارة حسية أو معلوية هذا سعر بيدك هذا جاء الذي كذا وله ألفان معينة وهي هذا هذا كده هذا الرقائية وخلاصة باية خصصتوه هذا للمذكر مفرد هذه للمفرد المؤنث هذان او هذين للمثنى المذكر هاتان او هاتين للمثنى المعلل هؤلاء من جمع هؤلاء الجمع المطلق اسم الذكور يعني وأما الاسم الموصول تعني فان هو فهو ما يدل بعد بعد على معين بواسطه جملة ااا كل بعدا بعد هندتتان نبدا وتسمى صله تسمى صله وتكون مشتمل على غامن يطابق الموصول ويسمى عائدا مثلا تقول جاء الذي حفظ التقصى. جاء الذي وكان يقول جاء الذي لا فيه موش مفهوم. لا بد تذكره جاء الذي حفظ التقصى. وله ألفاظ معينة. أيضا. وهي الذي الذي للمفرد. للمفرد الذي للمفرد. المذكر. التي للمفردات المؤلثة اللذان أو اللذين للمثنى المذكى اللتان أو اللتين للمثنى المؤلث الذين لجمع الظكور اللاء أو اللات لجمع الإنان لا ايه والتي هنا لا ايه اسماني لمحيط اه جهنينة القسم الرابح المحلى بالالف والليان وهو كل اسم اقترنت به ال هذا الرابح المحلى بالالف والليان مثلا رجول تحب تعينه دخل عليها ال تقول الرجول يصبح معرفه المحلل الالي ال وهو كل اسم اقترن به ال كانك اذا دخلت عليه الف ال يصبح معرفه افاده تعريف نحو الرجل كتاب الغلام الجاريه قبلها كان كتاب غلام جاريه دخل لي هذا يسمح <تصفيق> والقسم الخامس والأخير الذي أضيف إلى واحد من الأربعة المتقديمة المعارف ما, ما وهذا الخامس هنا إذا أضيف إلى واحد من الأربعة يصبح غريفا وكالنكر يصبح غريفا في اكتسب التعريف من المضاف إليه بسم الله ذي الاميم فانه واحد من الاربعه المتقدمين يكتسب التعريف من المضاف اليه نحو غلامك غلامها نقول مثلا غلام هذا نكيره لكن اذا اضفته لنا يقول غلامك غلام اصبح هنا غلام محمد هاك انظرته الى اسم الله هي... العلى ونام محمد غلام هذا الرجل ونام هاك انظرته هذا او هذا ما عليه هاك ونام هذا هذا رجل ونام الذي انظرته الى الذي اللي... الذي صار انا لا بده من الصيحة هذي كم ننكر غلام غلام أستاذي غلام الأستاذي ايه أصبح يعني ما أنا أيه. وأعرف هذه إن لفظ الجلالة الضمير يعني هم حسن ولكن أعرف اللي عارف هو اللي الضمير أيه. الضمير لماذا؟ لأن الضمير هذا هو أعرف المعالف بعد اسم جلاله بعد اسم الله لأن اسم الله هو أعرف المعالف وش رأى الآن يقول أهل تعالى ملحف آه. يعني ما كاش اللي سمع الله با تشتابع عليه والله ما كاش اللي اسمه الله لهذا هو أعرف اللعان وأنه أقولي الضمير يعني بيه أخسر بالأخرين أخسر بالأربع عرفين ألا مثل أنت وكنت أذكر يعني الضمير الضمير واش قلنا هو أنا إذا قلت أنا هذا فيه اختصار إذا قلت أنا خيما يدهون مثل زاويل أقدر نقول أنا زاويل أقدر فيها ألفان لكن إذا يقول ذا تقتصر تعالى أقتصر تعالى ناس آه. ثم بأن ذلك العالم العالم يليه في الله ثم اسم الإشارة ثم الاسم المنصور الذي ثم المحلى بأل ثم المضاف إليها المضافي رتبة المضافي لي إلا المضافي للضمير المضافي للضمير فإنه في رتبة العلم والله أعلم النكير عين واش قال المؤلف قال رحمه الله والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفارس غلى الشريعة والنكرة النكرة هي كل اسم وضع لا ليخص واحدا بعينها هذه النكرة اسم الجميع إذا كنت رجول اسم قاعد يجب لا يخص واحدا بعينه من بين أفراد جزيب بل يصح إطلاقه على كل واحد على سبيل البدل نحو رجل يسمى جميع الرجال امرأة يسمى جميع النساء فإن الأول يصلح إطلاقه على كل ذكر من بني أدن والثاني يصح إطلاقه على كل أنذى بالغة من بني ادم ان انكيدا يعني ان هذه وعلامه النكيده بنعرفوا النكيده دخل عليها مثلا تصل عليها ان تدخل عليها ال وتؤثر فيها التعريف مثلا عليها أن تصل عليها عليها ال سبب التعريف لاحظوا نقول الرجل الرجل جاء الرجل نعرفوا بلي ماشي يعني يشمل كاع الرجال جاء الرجل ونعرفوا رجل معروف عندنا يعني ان يدخل الدخول عليه فيه التعريف فتقول الرجل وكذلك غلان اذا قلت غلامه ملكها اذا قلت الغلام صاحب يعني معني خاص جاريه نقول الجاريه ليست ملك ابدا صبي نقول الصبي اسم قلت الفتاه صحه معنيها معلم ملكه اسم جميع المعلم لكن إذا قلت المعلم جاء المعلم والصدراء القصص فإنك تقول الغلام والجارية والصبي والفتاة والمعلم وإنها بها وقبل اتغاية فهذا ربك عمد عزة عمين سوفون والسلام عليكم وصليل والحمد لله والعالمين برحمة الله المعرفة والنكرة وعلم هديت الرشد أن المعرفة خمسات أشياء عند أهل المعرفة وهي الضمير ثم الاسم العالم فذو الأداة ثم الاسم المبهم وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف فافهم المثال واتبع نحو أنا وهند والغلام وذاك وابن عبدنا الهمان وإن ترس شائعا في جنسه ولم يوعين واحدا في نفسه فهو المنكر ومهما توردي تقريب حده لفهم المبتدي فكل ما لآلف واللام يصلح كالفراس والغلاوي وتوهجها وتتسالق <تصفيق> ختم الليل لها عبق